وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا, فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الذياح وتصريف الذياح آيات لقوم يعقلون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 ما يصير مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها زواء أولئك لهم عذاب مهين من وراهم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 تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون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 فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم, ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين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 بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع, ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لئي. من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر الناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم سواء محياهم ما أحياهم وما ماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت, كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون افَرَأَيْتَ مَن اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ غَوَاءً وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ رِشَاءً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا إِلَّا أَنْ قَالُؤْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يجمعكم إلى يوم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَالِسِيَهُ كُلُّ أمة ما تلوط دعاء إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق اننا كنا نستخمقتم تعملون فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وام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 ما ندري ما الساعة إن غن إلا غن إن غن إلا غن وما نحن بمستيقنين وبدى سيئات ما عملوا وحاق بهم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنصَّرُكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَا وَعْدُكُمْ وَمَا وَعْدُكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ذَلِكُمْ بِأَنَّ